كنا نتابع كلامنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الشفاء لإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى وقد تناولنا في الدرس السابق ما يتعلق بعقله صلى الله عليه وسلم بهذه الهبة العظيمة والمنحة الجليلة التي منحها الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وظهرت تجليات هذه المنحة وآثارها من خلال تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي معاملاته وفي سلوكه وفي اخلاقه وفي سائر منح حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظارت منحه العقل في تدبير, شأنه في تدبير جميع الشؤون التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأسرة بالنسبة للأمة بالنسبة للدولة بالنسبه لتدبير الجيوش وأمر الجيوش وغير ذلك من الأمور التي يراها ويلاحظها وتكون واضحة بارزة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدارس لسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما كانت تصرفاته إلا صادرة من عاقل وما كانت أموره صلى الله عليه وسلم إلا تحت تصرف العقل وهذا يعني يظهر جليا كما ذكرنا لمن درس سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى فسنتحدث في الفصل الثاني عشر من هذا الباب المتعلق بالشمائل عن حلمه صلى الله عليه وسلم واحتماله وعفوه وصبره قل قاضي عيض رحمه الله وأما الحلم والاحتمال والعفو مع المقدرة والصبر على ما يكره وبين هذه الألقاب فرق فإن الحلم حالة توقر وتبات عند الأسباب المحركات والاحتمال حبس النفس عند الآلام والمؤذيات ومثلها الصبر ومعانيها متقاربة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم متصف بالحلم والحلم هو تحمل الأذى والصبر على الأذى مع عدم إظهار ذلك يعني أنه يحلم عنك فلا يظهر لك أنه قد حلم عنك ولا قد صبر لي لفئلك فالحلم يعني أخص من الصبر فالإنسان قد يكون صابرا ولكنه يبدي صبره ويقول أنا تحملت منك كذا وكذا ولكن الحلم أنه يحلم عنك ويصفح ويعفو ولا يظهر لك ذلك أي كأن شيئا لم يكن يكتم, يكتم الحليم يكتم أمره ولا يظهره للمحلوم عنه ولا يظهره لذلك الشخص الذي تصرف تصرفا معيناً تجاهه وهذا في سيرة سير رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير يعني ما أكثر المخطئين في حق الرسول صلى الله عليه, عليه وسلم فما يبدي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المخطئين إلا الحلم والتحمل والصبر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكون الحلم أعظم شانا عندما يكون عند المقدرة، عندما يستطيع الإنسان أن ينتقم، ولكنه لم ينتقم. عندما يستطيع الإنسان أن يرد الساعه بصاعين، ولكنه لم يفعل، ولكنه تحمل وصبر. ولذلك كما يقول العلماء تكون السيادة بالحلم ولا تكون السيادة بالانتقام. إذا أردت أن تسود قومك فسدهم بالحلم والعطاء والإنفاق ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير يعني إذا أردت أن تكون سيدا في قومك فعليك بخصلتين الخصلة الأولى البذل والعطاء أن تعطيهم أن تعطي من حرمك الخصلة الثانية أن تحلم عنهم أن تصفح وتتجاوز كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى نماذج من حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومثله الاحتمال والاحتمال معناه أن يحمل الإنسان ما حمل أن الإنسان حمله الناس الإذايات حمله الناس الشدائد حمله الناس الصعاب فيحتملها وزياده المبنى تدل على زياده على الزياده فيش؟ في المعنى حمل الشيء واحتمله بمعنى واحد ولكن يحتمل في نوع من نوع من المشقه نوع من التعب نوع من فراغ الجهد والطاقه فالاحتمال هو مبالغه في الحمل فالانسان يحمل ما يطيق ولكنه يحتمل ما يطيق وما قد يشق عليه إلا بفراغ الطاقة كلها كما في القرآن الكريم ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فيحتمل الإنسان هذه المكارين وهذا واضح في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أوذي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع مناحي حياته معنا في جميع مناح حياته أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسمه وأودي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأودي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وأودي رسول الله صلى الله عليه وسلم في امته وأودي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في جميع مناحي حياته أودي في قسمته كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقسم قسمه يقسم غنيمه فقال احد المنافقين هذه قسمه ما أريد بها وجه الله فسمعها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال والله لا أخبر النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من ما بالأمانة أن ينقل لنبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعن الذي كان هذا المنافق يطعنه في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التنقيص من شأنه ومن أجل أن يرد عنه من آمن به ومن أجل ان يوقع الشك والريبة في نفوس اتباعه لانك اذا كنت تابعا لشخص معين وتثق به وتظن به خيرا فياتي انسان اخر فيذموه ماذا يقصد من وراء ذلك ان يضعف ثقتك به وان يجعلك من اعدائه لا من اتباعه اذا فلا بد من تبليغ هذه المقاله للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فجاء عبد الله بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده في ملائين أي في جماعه من الناس فساره بها يعني قال, لها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر سرا أي فيما بينه وبين في أذنه قال فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وحمرت وجنتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال لقد أودي موسى بأكثر من هذا فصبر نبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا هذا الخبر، تم عارجه أي تغير لون وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى عُرف الغضب في وجهه، ولكنه قال: لقد أُذي موسى باكثر من هذا، فصبر. معنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ موسى, موسى أسوة له في ذلك، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلم من موسى، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم من موسى عليهم الصلاه والسلام. الله سبحانه وتعالى أعطا النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم أكثر مما اعطى لموسى ولكنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستشهاد بالقرآن يعلمنا الأخذ بالقرآن الكريم حيث يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فالخطب موجه لنا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدوا موسى فضرأه الله مما قالوا لا تكونوا كالذين آدوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها موسى عليه الصلاه والسلام آذه قومه في نفسه في ذاته اشتمونه بأنه كان آذر عظيم أحد إحدى اليتين أو أن فيه برساً أو أن فيه كيت وكيت لأنه كان لا يغتسل معهم عريان كانوا يغتسلون عراتاً في, في أماكنهم التي يغتسلون فيها وكان موسى يبتعد حياءاً من الله سبحانه وتعالى ومن الملائكة ومن البشر فقالوا ما كان يعتزل إلا لأن فيه آفة فيه مرض في ذاته فآذه بهذا الكلام فبرأه الله مما قالوا حيث وضع توبه على حجر يغتسل فهرب الحجر بذوبه إلى ملئ من بني إسرائيل وهم ينظرون إليه عريانا فقالوا ما به من بأس فأخذ التوب من الحجر ولبسه وضرب الحجر ضربتين قال لعلم ضربه لأنه في فعل فعل العقلاء فعل الأحياء ولذلك يستحق العقاب فضربه ضربتين لأنه هرب بتوبه إلى ملئين من بني إسرائيل والمراد بذلك أن يبرئه الله سبحانه وتعالى ففيه معجزة وتبرئة برأه الله بين لقومه معجزة من معجزات موسى وهي أن الحجر يمشي ويهرب بسبب موسى عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الأسوة من موسى عليه الصلاه والسلام فقال لقد اذي موسى بأكثر من هذا فصبر أي أذي في جسمه فصبر أيضا لأن هذه المسألة تتعلق بأمر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقسم غنيمة من الغنائم يقسمها حسب ما يقتضيه الأمر والحال وليس أنه يعطي لكل واحد ما يعطي للذي بعده عليه وسلم يعطي للفقير أكثر مما يعطي للغني ويعطي لمؤلفة قلوب أكثر مما يعطي لأهل الإيمان وهكذا ويعطي للدعاف أكثر مما يعطي للأقوية ويعطي للأرامل أكثر مما يعطي لذوة الأزواج وهكذا صلى الله عليه وسلم يراعي الأحوال أحوال الناس فكان يقسم القسم بهذه الطريقة ولذلك كان ذات يوم صلى الله عليه وسلم يقسم قسمه ما وبجانبه سعد نبي وقاص رضي الله تعالى عنه يعطي لراهن قسما فاعطى لفلان وفلان وفلان وترك فلان ترك فلانا لم يعطيه شيئا فقال له سعد يا رسول الله لو اعطيت فلانا اني لاراه مومنا يعني لو أعطيت هذا السيد واحد شويه فإنني أراه مؤمنا أراه بمعنى أظنه وأعتقد أنه مؤمن إذا بني أرى للمجهول فانه يعنى به ماذا أظنه أراك مجتهدا أراك قائما ل... يعني أظنك قائما للليل وأظنك مجتهدا وإذا قلت أرى فإنها تعني أرى الرؤيا البصرية أو القلبية نعم أراه مؤمنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما عن القرية او مسلما لأن الحكم بالإيمان صعب والحكم بالإسلام سهل فالإسلام هو إظهار الشعائر فمن كان يصلي أمامنا ويصوم أمامنا ويزكي أمامنا ويحج أمامنا فهو من المسلمين ولكن الإيمان محله القلب لم يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى قال فسكت سعد رضي الله تعالى قال حتى غلبني ما اجد في نفسي ما يجد في نفسه من ان هذاك السيد المؤمن او انه مسلم على كل حال أنه أحسن من الاخرين فقال يا رسول الله أعطيت اعطيت فلانا فان اني لا مؤمنا قال الرسول او مسلما حتى قال ذلك ثلاثه مرات ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعطي الرجل عطاء والذي ادعه أحب إلي منه بمعنى ما تظن أنني أقسم حسب الإيمان إذا كان الإنسان مومناً أكثر أعطيته أكثر وإذا كان مسلماً أكثر أعطيته أكثر وإذا كان ملتزماً أعطيته أكثر ماشي هذه هي القسمة ديالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعطي الرجل عطاءً والذي ادعه أحب إلي هذا كالسيد اللي ما اعطيته ولوه أحب إلي علاش؟ يعطي الرجل عطاء مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار بما يعطيه عطاء حتى يقطع به لسانه هذه واحدة يعني حتى يقطع لسان دياله على الشتم بالمسلمين وعلى سب المسلمين وعلى الطعن في الرسول الأسلام وفي قسمة الرسول الأسلام هاك فارسكوت هاك حتى يقطع لسانه ثانيا يعطي الرجل ليتألفه لي لان من ممن لهم الزكاه المؤلفات المؤلفه قلوبهم بمعنى نعطيه ما لن حتى نتالفه حتى يستقر الإيمان في قلبه شحال من واحد اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك سببا في إسلامه وكان ذلك سببا في إسلام قومه وجماعته ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل حتى يكف اذاه عن المسلمين حتى يكف اذاه عن عن المسلمين ويترك الرجل ويكله لإيمانه يعني يترك الرجل وقد وكله لايمانه يعني هذا الرجل لو أعطيته الدنيا كلها ما تسوي عنده شيئا فلذلك يتركه لإيمانه وهو أحب إليه هذه قسمة نبي صلى الله عليه وسلم يعني كقسمة الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سعيشة يتأول القرآن يت ينزل القرآن في حياة الناس يقول الله عز وجل في قسمته هو كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله سبحانه وتعالى يعطي لمن يحب ولمن لا يحب الدنيا ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن إلا لمن يحب فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لهؤلاء ويعطي لهؤلاء ولكنه قد يترك الرجل المؤمن او المسلم قد يتركه النبي صلى الله عليه وسلم وقد وكله لايمانه لقوه ايمانه ولانه ما يحتاج لكي يتالفه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج لهذه اللعاعة من من من الدنيا نعم اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحمل ويعفو ويصفح فمن عفوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ورد في قوله تعالى أو في تفسير قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هذه لا يقول مفسرون لما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه الصلاه والسلام عن معناها ماذا تعني هذه الكلمات خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فقال له جبريل لا أدري حتى أسأل العالم يعني الله عز وجل فسال الله عز وجل ثم رجع فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تعفو عن من ظلمك وأن تصل من قطعك وتعطي من حرمك خذ العفو وقف من ظلمك وامر بالعرف يعني سل من قطعك وعارض عن الجاهلين عفوا عمن عمن ظلمك وهذه المعاني وإن كان فيها ضعف في سندها ولكن هذه المعاني صحيحة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نصوص أخرى وفي القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم كذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته يأمر أن يصل الإنسان من قطعه ويقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي الواصل للرحيم ليس هو المكافي معنا ما المكافي أعطني نعطيه. ما أعطنيش ما نعطيش هذه ماشي صيلة هذه مجاملة فلنجاب لي من اللي عندي المناسبة أنا ندي لي من لي عندي المناسبة فيكون هذا نوع من نوع من المجاملة ولكن الشرع يأمر بمدى بأن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك شيء واحد من العائلة قطعك ما يصلك سكنت تسفه المل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي الرماد الحار أي أنك تصله وهو يقطعك وتعطيه وهو يحرمك فكأنما تسفه المل أي كأنما تعطيه الرماد الحار في حلقه في فمه بمعنى أنه يأخذ السيئة وأنت تأخذ, تأخذ حسنات أنت تربح وهو وهو يخسر والعياذ بالله خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين هذا العفو تجلى كما ذكرنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها ولو اخذنا مثالا في فتح مكه حيث فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه في السنه الثامنه للهجره النبويه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه بعشره الاف مجاهد وقد كف الله عز وجل ايدي المشركين عن المسلمين وكف ايدي المسلمين عن كف ايدي المشركين عن المسلمين وايدي المسلمين عن عن المشركين ذاك فنبي صلى الله عليه وسلم وقف بباب الكعبه اخذا بعضدها يعني آخذا اخذا بجانبي الباب ثم حمد الله عز وجل واتنا عليه ثم قال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن اخ الكريم. رغم العداوة عداوة ديالش شحال من سنه أكثر من عشرين سنة واحدة عشرين سنة كلها عداوة واحدة عشرين سنة كلها قتال 21 سنة كلها محاربة لله ولرسوله وللمؤمنين ماذا سيفعل أحدنا لو سلط على هؤلاء ماذا سيفعل زعيم من الزعماء لو سلط على هؤلاء سيقتل ويشرد ويسرق ويجعل الباقي أرقاء وعبيد ولكن قريشا كانت تعرف شيئا واحدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرف عفوه وحلمه وتحمله كان النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما فعل به صلى الله عليه وسلم إذا ذكرهم ذكرهم بخير ونسب الخير لأهله ونسب الفضل لأهله ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن وليد وما فعل بالمسلمين من التقتيل وكذا, وكذا وكذا وكذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل خالد يجهل الإسلام رغم عفتر شو قالوا خالد بحلو ما كيجهلش الإسلام على علاش لانه شاب ذكي يعني الانسان لو استقلاليه في الرئيس لو ذكاء لو حنكه له جريبه بحالهم لا يجهل الاسلام ما سبه النبي صلى الله عليه وسلم ما, ما لامه ما, ما فكانت هذه الكلمه كالبلسم الشافي لخالد فوصلت اليه الكلمه من مكه إلى الى المدينه فقيل له قد قال فيك محمد كذا وكذا مثل خالد لي جهل الإسلام فجلس خالد إلى الأرض وتأمل مليا فأسلم كيف هات السيد هذا أنا حاربته أشد المحاربة وقتلت في أصحابه في بدرين وفي احد وفي الخندق ومع ذلك يقول مثل خالد لي الاسلام الإسلام ومع ذلك يمدحني بعقلي ويمدح عقلي أمام الناس فخرج خالد إلى المدينة مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، فكان هذا العفو من النبي صلى الله عليه وسلم سببا في إسلامه، وكان هذا التحمل من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السنة له سببا في في إسلامه. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ما تقول ماذا ظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخن كريم وابن أخن كريم. يعني أنت كريم، ما نظن بك إلا ما عهدنا فيك من العفو والحلم الصفحي وطي صفحة الماضي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو يخد عودتاني من الأنبياء يخد عودتاني من, من, من سياري الأنبياء المقصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من أين أخذها من يوسف عليه الصلاه والسلام يوسف أيضا الذي حاربه إخوته سنين طويلة سنين عددا أكثر من ثلاثين سنة هو مبعد عن أبيه مبعد عن أمه مبعد عن أسرته بسبب كيد إخوانه بسبب كيد أشقائه وابناء أبيه ولكن كيف كانت الخاتمة كانت الخاتمة أن قال له لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم فسفح عن عن الماضي كله فندم هؤلاء واعترفوا بخطئهم واعترفوا له بالافضليه وانه افضل افضل منهم وتجاوز عن عن عن خطائه ويقول عطاء الخراساني ان طلب طلب الحوائج عند الشباب اسهل واقرب من طلبها عند الشيوخ ولكن الشاب الذي حاجة عند يكون أسهل من الشاب يقدم لك من ولكن من الشاب من الشيخ من الشاب من الشاب من الشاب من الشاب من قال من الشاب من الشاب من الشاب من الشاب من الشاب من الشاب من الشاب من الشاب من الشاب من الشاب من الشاب سوفا سوفا سوف سوف سوف وسوف أشد إبعادا من من السين لين السين حرف تنفيسين للقرب وسوف حرف تسويفين في للبعد إذا كان الأمر قريبا شيئا ما تقول سا وإذا كان بعيدا تقول سوف وهذا سا وسوف اللي كتجعل فعل فيه مستقبل في المستقبل القريب والمستقبل البعيد والمستقبل المتوسط حل وقاعد الأخرى مشاريع اللغات الأخرى اللي فيها المستقبل البعيد والقريب والمتوسط ونفس الشيء بالنسبة الماضي وبالحاضر حتى اللغة العربية ولكنهم يستعملون الأدوات التي تقرب من الحاضر أو تبعد من الحاضر إما في الماضي وإما في في المستقبل الفرق كبير بين اليوم يا غفر الله لكم كيف كي يقرأ كيف كي قراءة كيف قراءة الهابطي لا تطيب عليكم في الوقفه لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم الى لا تتريب عليكم معناه اليوم يغفر الله لكم يعني جزم بمغفره الله عز وجل لهم في اليوم نفسه ولكي لوقفت على اليوم لا تتريب عليكم اليوم كما يقرؤ الاخرون فجمله يغفر الله لكم يعني دعاء جمله دعائيه بمعنى طلب من الله عز وجل أن يغفر لهم وما اليوم للغدة المهمة يغفر الله لكم ولكن اليوم يغفر الله لكم فيكون اليوم متعلق بيغفر الله لكم فتكون المغفرة في اليوم نفسه فالكبير بينها وبينها سوف أستغفر لكم ربي سوف أستغفر من بعد ها؟ سوف أستغفر لكم ربي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من سيرة يوسف عليه الصلاة والسلام هذه الجملة وقال لهم اذهبوا فانتم طلقا فنسب اليوم يغفر الله لكم يعني الان اذهبوا فانتم طلق ماشي من بعد ماشي 3 ايام ولا 4 ايام ولا 15 في ديما زي التحقيق لا ما كانش هنا في ديما زي التحقيق اذهبوا فانتم اذهبوا فأنتم طلقا فذهبوا جميعا الا خمسه وسبعه استناهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اغسلوهم ولو تعلقوا باثاري كذا. وحتى هؤلاء السبعة جاءوا وأعلنوا إسلامهم قبل أن يعني يقدر عليهم قبل أن يأخذهم والمسلمون فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه منهم عكيمة بن أبي جال منهم كعب ابن زهير صاحب القصيد المشهورة بنت سعد والقالي بيمو مسبر الى آخره فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أظهر عفو عاما شاملا عند مقدرة عند القدرة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأصل أهل مكة يعني يسبي دراريهم ونساءهم وأموالهم ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل بل عفا عنهم وتجاوز عنهم وترك لهم لهم ونظم الإمام البصير رحمه الله تعالى هذا المعنى فقال فعفا عفو قادر لم ينغص عليهم بما مضى إغرأوا ولو أن انتقامه لها والنفس لدامت قطعة وجفأوا عفوا النبي صلى الله عليه وسلم عفوا لم ينغصه عليهم بما مضى إغراءه لكن إغراء ذاك الشلكين في الماضي كله لم ينغص قلب النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير قلب النبي صلى الله عليه وسلم لي. ليحمل لهؤلاء حقدا ليحمل لهؤلاء غيضا ليحمل لهؤلاء انتقاما ولكنه قلبه صلى الله عليه وسلم كان سالما وسليما سالما وسليما فعف عنهم عفوا عاما وشاملا فكان ذلك من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومن جلال قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر كذلك أن في البابنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتأسون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأس بالأنبياء السابقين فالصحابة يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقفون عند حدود القرآن الكريم يقفون عند حدود القرآن الكريم كان سيدنا عمر رضي الله تعالى اميرا للمؤمنين فكان الحر بن قيس يعني حاجبا له يعني ينظم الدخول والخروج على أمير المؤمنين فجاء رجل اسمه عيينه بن حزن معروف وكانت له موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي سأخه العشيرة لأنه كانت أخلاقه سيئة يعني ما كان يكسم غلظته وشدته حتى على الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يومين سأذن على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأدين له بعد أن شفع له الحر من قيس فأدين له فلما ذخر قال قال له إيه يا ابن الخطاب إيه يا ابن الخطاب إنك لم تحكم بالعدل ولم تعطي الجزم ولم كذا ولم كذا يعني فبدأ يسب ويشتم في من امير أمير المؤمنين فأخذ أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه السيف ليقطع عنقه. فقال الحر بن قيسي أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين يعني طب قد يفهد سيد هذا وأعرض عن الجاهلين قال فوالله ما تجاوزها عمر فوضع السيف من يده وكان وقافا عند كتاب الله تعالى والحديث في صحيح البخاري كان وقافا عيدك سبع لي عزوج سمع قوله قولا وتعالوا عارض عن الجاهلين فاعتبر هذا من من من الجاهلين والجاهل هو الذي يعني مش الجاهل الجاهل العلمي لأن كان كان جزء لأنواع دي الجهال الجاهل بمعنى الذي لا يعلم شيئا وهذا ضرره أخف والجاهل وهو الذي يرتكب الحماقة تجاه الآخرين بمعنى الذي تصدر منه الوقاحة وتصدر منه الحماقة ويصدر منه السفاة تجاه الاخرين وهو الذي يعنيه الشاعر في قوله ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جاهل الجاهلين يعني إلا كان شيء واحد كي عملنا بالسفاة نعمل بسفاهي الأشد إلا كان شيء واحد كي عملنا بالوقحة نعمل بوقحاتي أشد لا هذا ليس خلق هذا خلق الجاهلية لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جاهل الجاهلين إلا كان خرج على الأدب دياله حتى نخرج على الأدب ديالي إلا إلا خرج على على الأدب دياله ما تجاوبوش إذا نتقس فيه فلا تجيبه فخير من إجابته السكوت اسكت عليه فالسكوت أفضل أحسن جواب أحسن جواب ويروى عن عن يعني معاوية رضي الله تعالى عنه أنه كان حليما كان معروف بالحلم سيدنا معاوية معروف بالحلم فأراد رجل أن يعني يغضبه بمعنى أن يخرجه عن حلمه فكان يقول له يا كذا يا كذا يا ابن كذا فيسبه بأبي ويسبه بأمي ويسبه بقامته ويسبه بغلظته، ويسب يعني كل شيء يمكن أن يكون عيبا فيه إلا وذكره بجانبه ومعاويه رضي الله تعالى لا يلتفت إليه حتى كان قلب ذلك الرجل ان ينفطر من شدته مشيت ما يحمل في قلبه فقال له اياك عني فقال له معاويه في اخر المطاف وعنك اعرض ودخل بيته وعنك اعرض اياك عني يا فلان يعني يا غليظ يا كذا يا قصير يا من يا ابن يا يعني اي كلمه يمكن يمكن تقلقوا الا وقالها له وسيدنا معاويه لا التفت اليه ولا يعني يبالي بما يقول فقال له ذلك الرجل في نهايه المطاف اياك اعني لكن قصدك ما كان قص جي فقال له معاويه وعنك اعرض بمعنى وأعرض عن الجاهلين وعنك اعرض والله سبحانه وتعالى جعل من صفات عباد الرحمن انهم نعم واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني إذا خاطبهم الجاهلون يعني بجهالتهم وبسفههم وبحماقتهم فما يصدر منهم الا السلام سلام عليكم لا نبتغي لا نبتغي الجاهلين فما يصدر منهم الا الكلام اللين والكلام الطيب قالوا سلاما هذا هو الحلم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به وغرسه في اصحابه كان عمر ومعاويه رضي الله تعالى عنهما الذين ذكرناهما كنموذجين في هذا في هذا الباب قال تعالى واصبر على ما اصابك اصبر على ما اصابك وهذه من وصايا لقمان لقمان الحكيم المختلف في نبوته اله ونبيون او عبد صالح لله سبحانه وتعالى والصحيح انه عبد لله سبحانه وتعالى صالح عرف بالحكمة والصواب وبإصابة الحق في الفعل والقول فخلذ الله عز وجل ذكره في القرآن الكريم وخص صورة باسمه وذكر في, في, هذا ال في هذه الصورة مجموعة من الوصايا التي لو أخذناها وعملنا بها أن لكنا بخير وعلى خير لا فيما يتعلق فيما بيننا وبين الله عز وجل من العبودية والإخلاص او فيما يتعلق بيننا وبين الوالدين من البر والاحسان أو فيما يتعلق فيما بيننا وبين انفسنا في إقام الصلاه وايتاء الزكاه والعمل الصالح أو فيما يتعلق بالاخلاق ومكارم الاخلاق وامر بالعرف وعد عن و عن المنكر واصبر على ما أصابك ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مذهبا الى اخره الى آخر الآيات فاقتبس قاضي يحيى رحمه الله تعالى هذه الايه المناسبه أو هذه الجملة المناسبة للمقام ويصبر على ما أصابك. وصبر على ما أصابك في هذه القصة قصة بقمان عليه الصلاة والسلام جاءت بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يلقى الأذى كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يقال له لا بد أن يرد عليه بل يمكن أن أن يصل الأذى أو الإيداية إلى يش إلى قتله أحيانا كما قال لحبيب النجار الذي قال اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ما الذي وقع له أنهم قتلوا الذي دعاه من الخير قتله أصحابه إذن فالتحمل لا بد أن يكون لدى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يصبر ويتحمل كما قال الله عز وجل وتواصلوا بالحقي وتواصلوا بالصبر. تواصي بالحق وهو الأمر بالمعروف عن المنكر يستلزم التواصي بالصبر الذي لا بد منه لكل أمير بالمعروف وكل ناهن وكل ناهن عن عن المنكر. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: فصبر كما صبر رأول العزم من الرسل. فاصبر كما صبر رأول العزم من الرسل. ومن من من الرسل هذا من بيانية يقول العلماء بيانية لأن الرسل كلهم صابرون بعض العلماء كي يقول من للتبعيد فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وأولو العزم عند عنده يقول هو فلان وفلان, وفلان, وفلان يحسب خمسة أولا أربعة أولا أقل ولا أكثر كل واحد وفي نص في العدد ولكن الصواب أن من هنا بيانية أي فاصبر كما صبر أولو العزم الذين هم الرسل الذين هم الرسل عليهم الصلاة الرسل عليهم الصلاه والسلام لان الرسل جميعا وصفوا بالصبر ووصفوا بالتحمل ووصفوا بالعفو ووصفوا بالإغضاء الى اخره اذا ف قلنا بيانيا اذكروا اذا قلنا بيانيا فجميع الرسل وإذا قلنا تبعيديا نذكر اشهرهم نذكر اشهرهم فنقول ابراهيم نوح ابراهيم موسى عيسى محمد صلى الله عليه وسلم ولكن هنا ما تدخلش محمد صلى الله عليه وسلم علاش لأن الله عز وجل أمره اصبر كما صبر أول العزم من الرسل هيك إذا كان هو أمر بالصبر ميت لهم ما تدخلش هو في العدد هنا اصبر كما صبر أول العزم من الرسل اصبر كما صبر أول العزم الذين هم الرسل عليهم الصلاة والسلام فمن بيانية كقوله تعالى ولتكن منكم أمّة أي ولتكون أمة لأن الأمة كلها تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كقوله تعالى كنتم خير أمتي وخررت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فمن بياني كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من لوساني واش معدوا الأوتان ولا الأوتان كلها لأوتان كلها إذن فمين بياني أي فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوتان الذي هو الأوسان سنب الرجس الذي هو عبادة عبادة الأوسان فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل هذه دواء من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم خاصة ولأمه عامة في أن يأخذ الأسوة من الأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام فقد أودي نوح عليه الصلاة والسلام كما حكى كما يحكي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن نوحاً عليه صلى الله وسلم ضرب حتى أغشي عليه ثم أفاق من غشيانه فقال اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون فلما سجن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسال الدم على وجنته صلى الله عليه وسلم قال اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون متأسياً بأل العزم من الرسول متأسياً بنوح عليه الصلاة والسلام وأودي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فألقي في النار فصبر وتحمل عليه الصلاة والسلام وأودي إسماعيل عليه الصلاة والسلام فتحمل وأودي مشهور بالصبر شكونا أولا ابو الصبر ابو الصبر هو أيوب عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل انا وجدناه صابرا نعم العبد انه هذه كلمه انا وجدناه صابرا راها شحاجه كبيره جدا وحده وسم علق الله عز وجل لهذا الرجل العظيم ايوب عليه الصلاه والسلام كبير جدا انا وجدناه صابرا يعني ثمانية عشر عاما تزيد او تنقص من المرض وشده المرض والعفونة في الجسد وكراهيه الناس له واللي ابعادهم له يعني وتركه عليه الصلاه والسلام وحده كل هذا وهو لا ي الا يسال الله عز وجل شيئا الا ان يغفر له وان يتجاوز عنه لا يساله شيئا يقول له بعض اقاربه اسال الله عز وجل العافيه ان يشفيك قال لا أستحيي من الله عز وجل أن أسأله العافية حتى أمرض مثل ما صححت أو مثل ما صححت يعني حتى أمرض تمانين سنة ده الثمانين سنة ديال الصحة ما قدش نقول يا رب يعطيني الصحة تنمرض ده ثمانين سنة أخرى ديال باش يكون نحن نرجع للسفر ثمانين سنة من المرض تسوي ثمانين سنة من من الصحة احنا ما عنداش هذا الصبر هذا يكون إنسان صحيح شحال مسيم، ويصب بالزكام فيقول مالي، إيشو قالي؟ كانت الدنيا يعني قربت أو إن خرمس عليه، وبزيشكو ويولويل، و... ها، ويسب الدهر، النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يسب الدهر، فإن الله هو الدهر يمدبره ومسيره والله سبحانه وتعالى، شيخون من بعض المنافقين يزورون النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، خن بس ان إن شاء الله. وأنت كبرتي وضربتي تم راود ودوجتي سنوات وسنوات قال يا لا يا يا رسول الله إنها حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور هذا الحمى غا تديني غا تديني ما شي طهور هذا قال إنه فنع عميدا وإنه ما بغيتش تكون طهور خليها تكون حمى تفور بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يصبر ويتحمل وكان الفضيل وكان أحد أصحابه اس احد اصحاب عبد الله بن, بن مبارك رحمه الله تعالى عليه كان احد اصحابه في, في العراق كان عبد الله بن مبارك مشهور بالجهاد انه هو محدث مجاهد اذا مشيتي للحديث راه تلقى عبد الله بن مبارك حاضر واذا مشيتي للجهاد في خراسان في افغانستان تلقى عبد الله بن مبارك حضر فلما رجع إلى, الى بغداد سال عن صديقي وصاحبي فقيل له انه مريض من أحد المشايخ الكبار في بغداد فقال لو إنه مريض فقالوا تعالوا لنجرب الشيخ أجي ونجربه واش فعلا صحيح ولا ما صحيح شيء فدخل عليه فقالوا يا فلان تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ما معناه ما أخذ الله عز وجل من شخص نعمه إلا عوضه خيرا منها أو ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه خيرا منها فما الذي عوضك الله مما أخذ منك؟ أخذ منك الصحة فما الذي عوضك الله عز وجل مقابل هذه الصحة؟ أنا كونسي وقول نيانا أشخان نقول لهم؟ آج ما كان بحال الصحة ما كان شي حاجة كده؟ أخذني كلها عندك الصحة هي كل شيء هل يمكن أن نقول لنا في حيات دي لنا؟ الكلام ديال لما اللي كان هدروه كان يقول الصحة ما عندها تمن الصحة ما كنت تعوج تكون كلها ديالك ولكن لما كان ما عندك الصحرة ما عندك ولو لكن شي حاجة أحسن من الصحة عندها السيد هذا خلي ما الذي عوضك مما أنت مما أنت فاقد أو مما أخذ منك قال له الرضا بما أنا فيه أعطاني واحد منحة أكبر مما أخذ مني وهي أنني رضيت رضيت بالله سبحانه وتعالى ورضيت بقضاء الله عز وجل وقدره فقال لهم قال لهم ابن المبارك أدرك الشيخ وفهم الشيخ وعلم الشيخ أو كما قال رضي الله تعالى عنه بمعنى أنه على بال ليس شيء أحد يشمت المراض ولا يشمت شيء حاجة يعني شيء مصيبة كتحز في نفسه فيه في يعني ينطق بما لا ينبغي أن ينطق به قال الرضا بما أنا فيه يعني حمشت ولك يعطاني الله عز وجل العواد عنها وهو أعطاني الرضا أنني رضيت بقضاء الله عز وجل وقدره ففي مثل هذه الآيات يأمر الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بأول العزم من الرسل، ويأمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتأسوا بهؤلاء أول العزم من الرسل الذين هداهم الله عز وجل، فبهداهم اقتدي بهدا هؤلاء في معاملتهم، في تصرفاتهم، في علاقتهم بالله، في علاقتهم بالعباد، بهداهم نقتدي. وعلى سننهم نسير وفي طريقهم وعلى طريقهم نسير أسأل الله سبحانه وتعالى ان يحشرنا واياكم في زمرتهم ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنؤؤلئك رفيقا أولئك رفيقا يعني جملة جملة مدح اي ما احسن أن يكون ان يكون رفيقا لهؤلاء ما أحسن أن تكون رفيقا للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين